بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها القى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء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 ومن يشكر فَإِنَّمَا يشكر لنفسه ومن كفر فَإِنَّ الله غني حميد وَإِذْ قال لقمان لبنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إِنَّ الشرك لظلم عظيم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 على كتاب منير، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آبانا، أو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير؟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 نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليق ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض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 إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ مَا خلقكم وَلَا بعثكم إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَى أَجَلٍ مسمى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الحق وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ أَلَمْ تر أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شكور وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْظُلَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ فلما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 للارحام وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير